والآن مع آفة إفشاء الأسرار نحن نتحدث عن آفات اللسان واليوم نتحدث عن هذه الآفة الخطيرة التي لا تعصف بالأفراد فقط ولكن تعصف بالكسر والمجتمعات وهي آفة إفشاء الأسرار إفشاء الأسرار أولا نوع من الخيانة وإفشاء السر حرام على كل إنسان مكلف لأنه ليست القضية عند إفشاء السر فحسب ولكن إفشاء السر في داخله آفت من خيانة الأمانة العلماء يتحدثون فيما كتبوا لنا وعلمونا نفر جدلا أن إنسانا أسر إلي سر أخبرني بسر ثم مات هذا الإنسان هل يستطيع الإنسان إفشاء سر من مات؟ اولا المسألة التقديرية يعني ما معنى التقديرية اي إن انسان يعقلها يعني يدبر المسألة في عقله ويقول هل اذا قلت عن هذا السر الذي افشاه اليه او افضى به اليه هذا المترف؟ اذا كان فيه يعود على المتوفى ويعود على صاحبه بغضاضة وبتنقيص هذا يحدث والسر اذا كان يعني لا يعود عليه بغضاضة ولكن قد يعني ينقص من قدر هذا المترفى إذا ذكرنا هذا السر فهذا مكروه مكروه أن أتحدث به أما أنه لا يحدث لا غضابة لا نقص ولا يحدث له زيادة فهنا يواح أما إن كان هذا السر يترك أثرا طيبا ويذكر المترفى بالخير تذكر أعماله بالخير أنه كان يصنعه شيئا طيبا ولكن كذا هذا من باب السر ولا يعلمه إلا هذا المحدث عنه فهذا امر يستحب ان يذكر. لان احيانا يندب افشاء السر للمصلحة العامة. فيوسف عليه السلام تحدث عن سر التي راودته عن نفسها وسر النسوة التي قطعنا ايدي هون. لان الملك لو كان صدق ما ادهم به يوسف لما ولاه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 عرف بعضهم واعرض عن بعض فلما نبأها به قال ما تنبأك هذا؟ قال نبأني يا العلم الخبير اذا مسألة افشاء الاسرار احيانا تكون من هذا الاطار لكن افشاء الاسرار وقد استأمننا الناس عليها هذه اخيانة كبيرة وهذه كارثة عظمى وهذا امر خطر يحل بالمجتمع لم تقرأ معي قصة ثابت ابن انس لما قال الربيع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا العلم مع الصبيان أسلم علينا ثم بعثني في حاجة فجئت وقد أطأت عن أمي فقالت ما حمسك أين كنت قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاجة قالت أي بني وما هي فقال الغلام انظر إلى ثابت وهو غلام صغير في الثانية عشر من عمره قلت إنها سر قالت لا تحدث بسر رسول الله احدا ثم قال يا ثابت لو كنت حدثت بها احدا هو ثابت حدث نفسه بهذا يعني يا ثابت لو كنت حدثت بها احدا يعني للام نفسه ولا وبخ نفسه لانه يظهر ويكشف عن سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك من ضمن الامانات وحفظ الاسرار ما غسل الميت يغسل الرجل مثلا صديقا له او اخا له في الله او مسلما فلا يجب ان يكشف اسرار جسده ولا تكشف الاخت اسرار واسرار جسد اختها تغسلها لان من غسل ميتا فادى فيه الامانة ولم يفشي عليه ما يكون منه خرج من ذنوبك او ولدته امه الانسان حقيقة الامر يجب ان يكون ستيرا فلأن الله ستار حليم يأتي تخلف نحن بأخلاق ستر العورات وستر الأسرار وعلى كشف الأسرار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عرضت عريا الجنة بما فيها من الزهرة والنضرة فتناولت منها قطفا من عنب لأتيكم به فحيل بيني وبينه ولو أتيتكم به منه ما بين السماوات والأرض لا ينقصونه شيئا ثم عرضت علي النار فلما وجدت سفعها يعني لفعها يعني وشعاعها تأخرت عنها واكثر ما رأيت فيها النساء التي ان ابتمنى أفشين يعني وحدد النبي صلى الله عليه وسلم اي نساء في النار رأى هن ان ابتمنى أفشين وان يسألنا وان يسألنا الحفل هكذا رواه الامام احمد فيه مستعد ولعلنا رأينا كيف حفظ ابو بكر السر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من حفصة لأن لما تعيمت حفصة ذهب عمر لابي بكر وقال ابو بكر لقد تعيمت حفصة فسكت ابو بكر يعني كان عمر يعرض ابنته حفصة انت عمر على ابو بكر يتزوجها فابو بكر يسكن لا يقول نعم ولا يقول لا فذهب لعثمان يا عثمان حفصة قد تأيام. يعني يعرضها على عثمان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 صلى الله عليه وسلم هكذا نتعلم من الصحابة الغر المامين هذا الخلق الطين ورأينا في كتب التاريخ اهل الكوفة سنوات طويلة يفتحون ابوابهم الفقراء بالذات يجدون الطعام والشراب والكساء والمال وسنوات طويلة ما يعرفون من الذي يضع هذا كله على عتبات بيوتهم الا لما مات علي زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهم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 سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما توفي اخبرت فاطمة ان الرسول اخبرها ان جبريل كان يعرضه القرآن مرة قبل عام ولكن في هذا العام عرضه او رجعه يعني القرآن مرتين ولا ارى الا ان الاجر قد اقترب فاتق الله واصبري فبكت فقال لها اما ترضي ان أم تكوني سيدة النساء المؤمنين او سيدة النساء هذه الامة فضحكت رضي الله عنها فاضر الى حتى حفظ السر وعدم الحاح عائشة رضي الله عنها على فاطمة بان تقول لها لو كان في زملينا هذا لألحت الواحدة على اختها لتقول لها ماذا قيد لك وماذا قال فلان وماذا قالت فلانة وليس هذا من الاسلام في شيء لاننا يجب ان نعيد ترتيب اولويات سلوكياتنا مرة اخرى وفق من هي الكتاب والسنة ايضا من الكوارث الخطيرة ان رجلا يعني يحفظ سره عند زوجته يسرها بكلام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 كما ورد في معنى الحديث ان من اكبر الخيانات عند الله ان يسر رجل الى زوجته حديثا فتصبح تحدث به جيرانها وان تسر المرأة الى زوجها حديثا فيصبح تحدث به جلساء وكما قلنا في حلقات سابقة الخيانة التي قال الله عنها في كتابه الكريم عن امرأة نور امرأة روت انهما كانتا تخرجان او تفشيا كل منهما سر زوجها النبي الرسول الى الناس ونعم لما ورد في السنة المطهرة حديث أم زرع وهذا حديث جميل ولو حفظناه جميعا لكان يعني جميلا في الجزء الذي تخص أم زرع جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبص حديثنا تفسيسا يعني هي لا تشيع هذا الحديث ولا تفشيه وإنما تكتمه ولا تنقص ميرتنا تنقيسا أي لا تفسد ضعاب المجلوب الى البيت دليل على ان هذه الخادمة امينة ولا تترك بيتنا تعشيشة يعني لا تترك اقمامة فيه فهي تحافظ على نظافته نظافة البيت يعني ويعني كان عمر بن العاص للظاهر الى يقول ما وضعت سري عند احد فلومته على افشائه وكيف الومه وقد ضقت انا به ذرعا يعني اذا كان سري انا لم استطح ان اتحمله واكلمه ولا اخبر به فما بال يعني لا اعترض على احد ان يعني سبحان الله العظيم يتكلم او يفشي هذا السر وكان العباس يوصي ابنه ابن عبدالله ابن عباس يعني رضي الله عنه ومن كان العباس يوصي ويرى ان عبدالله ابن عباس ابنه قريب من عمر امير المؤمنين ابن الخطاب رضي الله عنه جميعا فكان يوصي العباس ابنه ويقول له لا تفشين لأمير المؤمنين سرا ولا ترتابن عنه أحدا ولا تجرين عليه كذبا ولا تعصين له أمرا ولا يطلع منك على خيانه فيعني كما قال أهل الحكمة من أفشى السر عند الغضب فهو لئيم لأن كتمه عند الرضا تختضيه الطباع السليمة كما يقول أهل العلم أحبك في الله كفشاء الأسرار آفة خطيرة وكتم السر فضيلة عظيمة اللهم اجعلنا من الذين يكتمون أسرار الناس ولا يفكون أسرار الناس ولا يكشفون أسرار الناس ولا يفشون أسرار إخوانهم آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعليه ورحمة الله وبركاته أحبتنا نرجو مواصلة الاجتماع على الشريكة التالي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته